راجعته المساله هكذا على عجل وهنالك عدة نصوص منها من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه حتى تمكنه الصلاه كان بمنزله عمره وحجه متقبلتين في بعض الروايات من صلى صلاه الصبح في جماعة ثم ثبته حتى يسبح لله سبحه الضحى كان له ك اجر حاج ومعتمر الى اخر الحديث ومنه كذلك كان عليه الصلاه والسلام الى صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس ايه حتى تطلع الشمس حسنا وفي روايه اخرى كان يقعد في مصلى الى صلى الصبح حتى تطلع الشمس وهنالك كلام للقاري يعني العلامه القاري في النقار رحمه الله عليه يعني يقول في بعض الألفاظ من صلى الفجرة في جماعة ثم خالي ادخل الله طبعا دون أي قيد هنا ما في قيدان فقال أي استمر في مكانه ومسجده الذي صلى فيه فلا ينافيه القيام لطواف أو لطلب علم أو مجلس وعظ في المسجد بل وكذا لو رجع إلى بيته واستمر على الذكر طبعا هذا رأي يعني رأيه رحمه الله تعالى وكل شيء له اجره يعني كل عمل له اجر لكن النص الذي ورد ان له اجر حج وعمره تامه تامه تامه هذا يقتضي والله تعالى اعلم ان يجلس في المكان وكما قلنا يعني قدر الامكان ما يتحرك الا لحاجه او ضروره وكذلك ما يكون يعني قضايا امور فيها يعني خروج عن دائره حبس نفسه في الالكار قراءه القران والتبرع والابتهال والاستغفار يعني الانقطاع الا ما ادعاه يعني شيء يدعو الى هذا او امر لا بد منه اما الاصل هكذا والله تعالى اعلم ا وهذه الليله ان شاء الله عز وجل س لدروس اسم المؤمن والصادق اسمي المؤمن والصادق سبحانه وتعالى يقول المصنف حفظه الله وقد ورد اسم الله المؤمن في ايه واحده هي قوله تعالى هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المعين الى اخر الايه ويقول الايمان يرجع معناه الى التصديق والاقرار وما يقتضيه وما يقتضيه ذلك من الارشاد وتصديق الصادقين واقامه البراهين واقامه البراهين على صدقهم فهو تعالى المؤمن الذي هو كما اثنى نفسه قوله الايمان يرجع معناه الى التصديق الى التصديق والاقرار يعني وما يقتضيه ذلك من اشاده وتصديق الى اخره الايمان لغه يعني اخواني والتصديق ولكن ليس معنى هذا ان الايمان هو التصديق فحسب والتصديق هو ايه عليكم السلام الايمان لا وانما هذا كما يقال مثلا الصلاه بالمعنى اللغوي هي ايه الدعاء لكن هذا المعنى اللغوي اما في الاصطلاح الشرعي ف هنالك تعريف اخر لكن الدعاء متضمن فيه الدعاء جزء من ذلك وكان الاسم اللغوي يعني حقيقه هنالك او هنالك ارتباط بين الاسم يعني التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاح الشرعي بينهما ايه اناقه بين التعريف اللغوي والاستلاب الشرعي والتعريف اللغوي هو عباره عن جزء من من تعريف الاصطلاح الشرعي ولا ربما يكون في التعريف الاصطلاح الشرعي ايه على ما يغلب هذا ايه التعريف اللغوي يعني مثلا الصوم هو الامساك ها امساك امتناع هذا المعنى اللغوي في المعنى الاصطلاحي الشرعي انه الامتناع من ساعه معينه من مثلا يعني من طلوع الفجر الى غروب الشمس اه يعني بعد التعريفات التي لا تخفى عليكم وهكذا وهكذا الامر في الحج وهكذا في امر الزكاه فالتعريف اللغوي هو جزء من ذاك الاخر من تعريف يعني الاصطلاح الشرعي ويستفاد من هذا التعريف لكن فلذلك انا ذكرت هذا لان مثلا بعض الناس او بعض الطوائف الضاله تظلت سواء السبيل تقول الايمان هو التصديق فالايمان فلا ايمان الا ايمان القلب ولا كفر الا كفر ايه يالقلب اذا صدقت انتهينا واذا عرفت انتهينا هذه طبعا عقائد باطله وعقائد هذا التعريف اللغوي يرجع الى الايه التصديق والاقرار لكن الايمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والاركان هذه عقيده اهل السنه والجماعه والايمان يزيد وينقص يزيد الطاعه ينقص الناصيه وما ترتب على ذلك يعني من امور ا وما يقتضيه ذلك من الارشاد وتصديق الصادقين واقامه البراهين اما قوله يرجع للتصديق فهذا كما قال الله عز وجل في حق اخوه يوسف لابيهم عليهم السلام وما انت بمؤمن لنا يا وما انت يعني ما انت بمصدق لنا بما انت بمصدق لنا ولو كنا صادقين ما انت مؤمن يعني لست مصدقا ا فقه وتعالى المؤمن الذي هو كما اثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده يعني لا نعسي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك فالمؤمن هنا الذي هو اثنى على نفسه ثناء الله جل على نفسه هذا يعني يدخل في ذلك معنى معنى الايمان معنى المؤمن معنى المؤمن وفلق ما يثني عليه عباده لان عباده لا يمكن ان يستوعب ما هو ايه ما هي صفات الله وما هي اسماء الله عز وجل على وجه الكمال ايه على الوجه يعني كما قال بعضهم لا يعرف يعني لا يعرف الله عز وجل الا الله الكمال والتمام لا اعرف والله الا الله سبحانه وتعالى حتى الرؤيه التي يوم القيامه لا يرى الله عز وجل على كمال جلاله وتمام عظمته سبحانه وتعالى لا يرى هذا ابدا لانه هذه الاحاطه لا يمكن ولهذا قال مجاهد رحمه الله يعني في معنى اسم المؤمن في الايه القرانيه والله الذي لا اله الا هو الى ان يقول سبحانه وتعالى المؤمن المؤمن المهيمن يقول اسم معنى اسم يعني المؤمن الذي وحد نفسه بقوله شهد الله انه لا اله الا هو المؤمن الذي وحد نفسه بقوله شهد الله شهاده الله لنفسه سبحانه وتعالى يعني شهاده الله لنفسه بتوحيده بان هو الواحد لا شريك له تبارك وتعالى هذا معنى ايش عن تفسير مجاهد يعني يعطي ايضاحات اكثر المؤمن الذي وحد نفسه بقوله شهد الله انه لا اله إلا هو قلنا الإيمان أصل الإيمان هو التصديق والإقرار وما يتبع ذلك من الإرشاد وتصديق الصادقين إلى آخره هنا شاهد الله يعني شاهد لنفسه سبحانه وتعالى وهذه شهادة عظيمة كريمة من أعظم شاهد عليكم السلام وهو الله رب العالمين لأعظم مشهود به ما هو المشهود به هو الايمان صفه شهاده لا شرك نعم وهو توحيد الله واخلاص الدين له اعظم مشهود به وهو توحيد الله واخلاص الدين له هو الشاهد لنفسه بالبالمشهود به الحقيقه ماده يعني الشيء الذي يشهد به وهو توحيده واخلاص الدين له تبارك وتعالى ومن هذا المعنى ما رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن ابي اسحاق عن الاغري ابي مسلم انه شهد على ابي هريره رضي الله عنه على ابي هريره وابي سعيد رضي الله عنهما انهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا قال عبد لا اله الا الله والله اكبر قال يقول الله تبارك وتعالى صدق عبدي لا اله الا انا وانا اكبر هذا هو ايه معنى المؤمن ايه معنى المؤمن يقول صدق عبدي هذا التصديق هذا هو ايه هذا هو التعريف نعم صدق عبدي لا اله الا انا وانا اكبر واذا قال لا اله الا الله وحده قال صدق عبدي لا اله الا انا وحدي واذا قال لا اله الا الله وحده لا شريك له قال صدق عبدي لا اله الا انا لا شريك لي واذا قال لا اله الا الله له الملك والحمد قال صدق عبدي لا اله الا انا لي الملك ولي الحمد واذا قال لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله قال صدق عبدي لا اله الا انا ولا حول ولا قوه الا به قال ابو اسحاق م? ثم قال قال الاغر قال الاغر شيئا لم افهمه قلت يا ابي جعفر ما قال قال من رزقهن عند موته لم تمسه النار من رزق هذه عند موته لم تمسه النار هذا من جمله معاني الرزق واخذنا كلمه الرزاق جاء بعض الاخوه وتتكلم بكلام جميل يعني حول موسوعيه وشموليه كلمه الرزق وانها لا تقتصر على الطعام والشراب والمال فحسب بل قلنا اني رزقت حبها قال عليه الصلاه والسلام في خديجه وهذا الحديث كذلك من رزقهن عند موته لم تمسه النار ان يلهم وان يوفق لمفردات هذه الاذكار عند الموت لم تمسه النار لان ايه هذه فيها الحقيقه من الاعتقاد ومن مسائل الايمان من توحيد الخالق سبحانه وتعالى والمفردات العظيمه الكريمه يعني من الله به عليم سبحانه وتعالى ومن ذلك ان الله سبحانه وتعالى يخاطب كل احد كل احد دون ان يشغله شخص عن شخص او انسان عن اخر سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء اذا قال العبد لا اله الا الله والله اكبر يقول الله جل صدق عبدي يقول لهذا ويقول لهذا ويقول لهذا ويقول لهذا, ويقول لهذا, ويقول لهذا في نفس واحده يعني كما هو الموت البعث الا ايه كنفس واحده سبحانه وتعالى فهذه شهاده عظيمه من الله عز وجل لنفسه بوحدانيته وتصديق للشاهدين بذلك من عباده هذا معنى المؤمن انه صدق عبده حينما قال لا اله الا الله اكبر وحينما قال او الملك والحمد وحده ولا لا شريك له لو الملك والحمد ايه لا اله وحده لا ولا حول ولا قوه الا بالله كل هذه الالفاظ الله عز وجل هو المؤمن المؤمن في معنى هذا الحديث انه صدق عبده في كل هذه المفردات ايه هذا التصديق للعبد صدق عبدي صدق عبدي صدق عبدي كلمه صدق عبدي تفسير لمعنى المؤمن واضح يا اخواني لا بلاش يعني خلينا بس حتى هيك نستدعي سجل انت جزاك الله خير ونرجع التما شويه من التعبان المساله تحتاج لكذا اذا كلمه صدق عبد نهايه تفسير لمعنى ايش اخواني المؤمن العبد ايش بقول لا اله الا الله والله اكبر الله يقول قول صدق عبد لا اله الا انا والله اكبر هنا هذا المؤمن انه صدق ايه عبده واذا قال لا اله الا الله وحده قال صدق عبدي لا اله الا انا وحده الى اخره هذه شهاده عظيمه من الله عز وجل لنفسه بوحدانيته وتصديق للشاهدين بذلك من عباده وهذا التصديق تصديق من الله عز وجل عباده الشليلين بالتوحيد وكذلك تايده لهم بالحجه والبرهان كله من دلائل اسمه المؤمن شهاده عظيمه من الله لنفسه بوحدانيته هذه ايش المؤمن هذه معنى المؤمن تصديق للشهيدين بذلك من عداله وهذا التصديق من الله لعباده الشهيدين لهم التوحيد وتعيد لهم بالحجه والبرهان كله من دلائل من دلائل اسمه المؤمن قال ابن القيم رحمه الله من اسماءه المؤمن وهو في احد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين لا يصدق الا الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم فهو الذي صدق رسله وانبيائه مسيلم الكذاب هل صدقه مع الزوجا لا مسطر بل خذل, خذل. واخانك تنظر الى بعض الامور التي قال مسيلم يعني شيء مضحك تضحك يعني تضحك مهزله وونه صراخ فولدي صدق رسله وانبياءه فيما بلغوا عنه وشهدرهم لانهم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم قضاء و خلقا فانهم سبحانه وتعالى اخبر وخبره الصدق ربما تكون خلقا ما يتعلق يعني تطمن هذا لما يتكنون كذلك خلقها فأنه سبحانه أخبر وخبره الصدق وقوله الحق أنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية يشي الأفقية سنريهم آياتنا في الآفاق والنفسية وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق لماذا جئ بهذه الايه ما علاقتها بموضوع المؤمن ما هو علاقه يعني ارتباط هذه الايه بالمؤمن يلا فكروا شويه نعم خلقنا سبحانه وتعالى المؤمن تذكروا كده نعم يزيد ايمانه 2030 هجره. جميل جميل نعم طيب هنا رجح ابن جرير رحمه الله ان المراد بالايات في الاثاق هو ظهور النبي عليه الصلاه والسلام. ظهور يعني انتصار النبي عليه الصلاه والسلام. ووقائعه بنواحي بلد المشركين من اهل مكه. واطرافها الخلاصه في الافاق ظهور محمد عليه السلام على الناس انتصار محمد عليه الصلاه والسلام على الناس والله جل قال سنريهم اياتنا في الافاق والنبي عليه السلام كان يعني وكان اصحاب رضي عنهم ما كانوا في قوه وفي منعه وفي كذا فجاءت هذه اعجازا انه سيصدق يعني دعوته في توحيده خالقه سبحانه وتعالى وسيظهر المعجزه العظيمه في انه ينصره على على المشركين هذا هو ايه من معاني المؤمن سنريهم اياتنا في الافاق يعني بنواحي البلد المشركه من اهل مكه واطرافها الخراصه في الافاق ظهور محمد عليه الصلاه والسلام على الناس الانتصار كانت بالفعل قضيه معجزه ويعني هل العتوه والطغيان عند المشركين وحتى تكون بالفعل يعني تعظم المعجزه اكثر ان اقاربه كانوا اشد الاعداء اليس كذلك؟ نعم ليه معجزه اعظم يعني من اين يتلقى العدوات؟ من فارس؟ من الروم؟ من عامه المشركين؟ من اشد الاقارب سبحان الله وما ذا هذه هي هذا هو من الاعجاز ظهور النبي عليه الصلاه والسلام وما كان ملكا سلطانا عنده الامكانيات القويه والناس ياتون حتى يطمعوا تفضل كما تفعل الان بعض الفرق الضاله مثل اشيع الشنيعه كان بعض العائلات السوريه يقولون قبل هذه الاحداث قالوا يعرضون 400 دولار بس تشيع العيله تشيع بـ 400 دولار شهريا وبسوريا طبعا شهر 400 دولار اه ثروه كبيره اي نعم مقابل ايه انت تشيع ف ما كانت القضيه يعني هنا ان النبي عليه السلام عنده يعني الامكانيات القويه وخذ هذه اموار يالله وادخل الدين مجرد ان تقول لا اله الا الله تمتحن وتبتلى ومع ذلك انظروا كيف حصلت هذه المعجزه وكان نصر الله سبحانه وتعالى ا وفي انفسهم العايات النفسيه هناك من قال بالف كذاك يعني فتح مكه قال يعني قال ابن كثير سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم اي سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القران حقا منزلا من عند الله عز وجل على رسوله عليه الصلاه والسلام بدلائل خارجيه في الافاق من الفتوحات وظهور الاسلام على الاقاليم وعلى السائر الاديان طيب سنريهم اياكم هنا في الافاق يعني فتوحات وظهور الاسلام على الاقاليم على الاقطار وعلى السائر الاديان على سائر ليظهره على الدين كله والدلائل في انفسهم قالوا وقعت بدر وفتح مكه ونحو ذلك من الوقاع التي حلت بهم يعني أن رجل نصرهم نصر فيها محمداً عليه الصلاة والسلام وصحبه وخذل فيها الباطل وحزبه يقول ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب فيه ومن هو عليه يعني من المواد والأخلاق والهيئات العجيبة وفي أنفسكم يعني العلوم البحثة يعني ممكن يعني الامور متعلقه في قضيه البدن ايه والتفصيلات اللي عند العلماء اهل الاختصاص في هذا الباب وعند الاطباء وفي التشريح وفي كذا ودقائق ما فيه يعني في خلايا البدن والغدد ويعني الاعضاء الدقيقه وهذه الحواس والتفصيلات التي في في البدن ايه بالي ان يحتمل ان يكون هذا المعنى ا فقال تعالى سنريهم اياتنا في الافاق هنا يقول انه لا بد ان يري العباده من الايات الافقيه والنفسيه ما يبين لهم ان الوحي الذي بلغت رسله حق قال تعالى سنريهم اياتنا في الافاق يعني حتى من معاني من مقتضى معاني كلمه المؤمن انه ينصر رسله وانبيائه فهذا هو ايه من معاني كلمه المؤمن ومن ذلك ان الله عز وجل حقق هذه الفتوحات والانتصارات الفتوحات والانتصارات فنصر الله عز وجل بها رسله وصدقهم بنصرهم على اعدائهم مع كثره الاعداء وان او مع ان الاعداء اكثر عددا وسلاحا فانه هو المتقدم في قوله قل ارائيتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به ثم قال اولم يكفي ربك انه على كل شيء شهيد اولم يكفي ربك انه على كل شيء شهيد الله عز وجل شهد الكفار شهد اهل الايمان وشهد الكفار ويشهد ان هؤلاء لا يطغون ويشهد ويعلم ان هؤلاء اي ان المؤمنين يريدون يعني ان ينتصر الحق وان يزهق الباطل اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد ما يكفي ان الله جعل كل شيء شهيد فلا يمكن ان يخلو ايه اهل الايمان فلا بد ان يصدق الانبياء والرسل ولا بد ان يصدق اهل الايمان عليهم صرا فاذا لم يحصل هذا النصر اذا في خلل في ايه في الايمان والقضيه العقليه المنطقيه عيذا بالله او الحوار الموضوعي استغفر الله اذا كان كلام تناقش تحاور ملحد مع مؤمن ان يقال إما ان معنى شك بالله تبار الله عنا دعو وكبر او ان يشك في ايه في ايمان الناس اف بالله شك اذا الشك في ايه في ايمان الناس من اصدق من الله قيل لا ابدا فلذلك الله عز وجل يصدق عباده فحينما تكون الغزوات والمعارك كذا ينصر عباده المؤمنين ان كان لم يكن لك نصر الاشكال في ايه في ايمانه فالمؤمن ينصر المؤمن من هو المؤمن الله سبحانه وتعالى ينصر المؤمن اما المؤمن لا ينصر ايه الفاجر بل قد يبتلي المسلم الفاسق العاصي ايه من للتبعيس وليعود الى ربه عز وجل فيسلط عليه ايه كافر رئيس هذا نصرا من من الله عز وجل لكي عرفت بينصر هذا هذا ابتلاء لطرافيل للمسلم العاصي وابتلاء الكافر حتى يعني يزداد هذا الكافر والفاجر عذابه عند الله سبحانه وتعالى فشهد سبحانه لرسوله عليه السلام بقوله ان ما جاء به حق ووعده ان يري العباد من اياتي الفعليه الخلقيه ما يشهد بذلك ايضا ثم ذكر ما هو اعظم من ذلك واجل وهو شهادته سبحانه انه على كل شيء شهيد يعني في قوره تعالى او لم يكف بربك انه على كل شيء شهيد في هذه الايه شاهد سبحانه لرسول عليه السلام أن ما جاء به الحق يعني وبعضهم قال يعني أولا ما في بربك أنه على كل شيء شهيد بمعنى أن الله عز وجل يشهدني أنني أقول بأنني رسول فلو كنت غير صادق لما نصرني عليكم فهو يشهدني ويراني ويعلم ما يسمع كلامي ويرى مكاني ويعلم ويعلم ما اقول ما اقول هو ما انطقه ف عدم حصول اي شيء لي هذا يدل على ان انني على حق وصواب وتأييدي ونصري يدل على انني على الحق والسداد والرشاد هذا من معاني المؤمن من معاني المؤمن يعني التصديق انه صدقه اولا يكفي بربك انه على كل شيء شهيد رايت ان هنالك عندي مرفقات ولم تقرا فلا ادري ما هو السر الخلاصه هنا يعني اخواني بالنسبه ل يعني المؤمن قلنا يرجع المعنى الى التصديق والله وذكرنا كلام مجاهد رحمه الله الذي وحد نفسه بقوله شهد الله هذه شهاده عظيمه وذكرت يعني الاعتبار بينها وبين تفسير معنى المؤمن وذكرنا الحديث خير ذلك إذا قال عبد الله الله الله اكبر يقول الله تبارك وتعالى صدق عبدي فتصديق الله العبد هنا دخلت بمعنى ايه المؤمن ثم اتينا ب يعني حديث انه يعني كان الكلام حول كلام ابن القيم رحمه الله يعني من اسماء المؤمن وفي الصدق الذي يصدق الصادقين وفسرنا هذا ثم كانت الايه القرانيه سَنُرِيُ الْآيَاتِ فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ وَذَكَرْنَا يَعْنِي مَعْنَى هَذَا الْكَلَامَ فَالْعَظِيم وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى قَوْل قَتَادَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ آمَنَ بِقَوْلِهِ انه حق لا هي طبعا ما هذا في خطا رجعت المصدر انا امن بقوله انه حق يعني اللي بنجريد هكذا رجعت المصدر للمصدر نفسه ايه هذا المرفق اني كنت انا انظر يعني الحقيقه الى سنريهم اياتنا في الافاق ايه يقول ابن كثير يعني بعد ان قال ويحتمل ان يكون المراد اللي هي وفي انفسهم وفي انفسهم يقول ويحتمل ان يكون المراد من ذلك ما الانسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والاخلاط والايات العجيبه كما هو مبسوط في علم التشريح الدال ايه يعني على قدره الله بمعنى انه يعني يعني كلام جيد على حكمه الصانع الى ان يقول وذكر هذه الابيات الان يعني نذكر هذه الابيات ذكر يعني نقول نقول لبعضهم واذا نظرت تريد معتبره فانظر اليك ففيك معتبر انظر لنفسك يعني انت الذي تمسي وتصبح في الدنيا وكل امور هي عبر انت المصرف كان في صغر ثم استقل بشخصك الكبر انت الذي تنعه خلقته لعلها انت المصرف كان في صغر ثم استقل بشخصك الكبر انت الذي تنعه خلقته ينعه منه الشعر والبشر انت الذي تعطى وتسلب لا ينجيه من ان يسلب الحذر يعني مهما كان عندك من حذر لا يمنعك ايه انت تسلب لا يمنعك ان يصيبك ما يصيبك من القدر انت الذي لا شيء منه له واحق منه منه بماله القدر شوف هذه يعني كلام راء انت الذي لا شيء منه له ما في شيء منك لك ليس هنالك شيء منك لنفسك لك انت الذي لا شيء منه له واحق منه بما له القدر وبمالك من هو الحق القدر امر الان بسيام مع الاحداث الاخيره اموال هايله ايش القدر هو كان ايه الاحق بعض ذهبت لدول الكفر بعضها اليس كذلك في عالم مجهول ربما في بعض الامور مغمور الله اعلم ايه اين هي ربما لا يعلمه احد اليس كذلك لا احد يعلم اين خبئات هذه الاولي انت الذي لا شيء منه له واحق منه بما له القدر هذا اتى بذلك على سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم يعني الايات النفسيه وجاء واورد هذه الابيات على معجزه الله في الايات النفسيه ثم يقول وهذا معنى قول قتاده رحمه الله المؤمن آمن بقوله إنه حق تصفح من المصدر نفسه ابن جرير رحمه الله تفسير الطبري كما إن من دلائر اسمه المؤمن تأمين الخائف وذلك بإعطائه بإعطائه الأمان وهو ضد الإخافة قال الله تعالى آه. الذي أطعمهم من جوع ويقوم وآمنهم الخوف يعني اطعم قريشا من جوع فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من الخوف هذا يكون حجه عليهم يوم القيامه ايه في توحيد الخالق وفي حسابهم انه اطعمهم وكانوا جياعا وآمنهم من العدو والجذام وهو عله تتآكل منها الاعضاء وتتساقط هذا الجذام كما قال تعالى ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا من دلائل اسم المؤمن ان يؤمن الخائف يعني بان يعطيه الامان يعطيه ايه الامان قال الله تعالى الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا قال ابن عباس رضي الله عنهما المؤمن اي امن خلقه من ان يظلمهم يعني كما يقول العامي شغلك الامان ما اخطرك عليك الامان كذا عليك الامان فالله عز وجل امننا خلق ومن معان المؤمن انه امن خلقه من ايه ان يظلمهم لانه قادر على ايه على الظلم لكنه لا يظلم احدا سبحانه وتعالى فكل خائف يعني يصدق في رجوعه الى الله كل انسان خائف يصدق يعني يرى فانه يجده سبحانه مؤمنا له من الخوف فامن العباد وامن البلاد بيده سبحانه وتعالى وبما تقدم يعلم ان نسم الله المؤمن يدل على معان عظيمه وامور جريله يمكن ترخيص اهميتها في النقاط التاليه بعض الناس يظن ان كلمه التالي لم يقولوا يعني يظنون بان من الاخطاء الشائعه وليس كذلك ولكن هنالك من يقول انه اذا تكلم الانسان كلاما ثم قال وبالتالي يقولون هذا من الاخطاء الشائعه كلمه ايه وبالتالي وبالتالي يعني تكلم مثلا كلام وبالتالي يقولون هذا وذكر هذا العدناني في كتابه الاخطاء الشائعه لكن كلمه التاري يعني اسم فاعل من كلا يتلو ايه فهذا هو التالي يعني الذي يتلو يتلو ورد في القران وردت يعني يعني في اللغه يعني شيء ياتي عقب عقب شيء اخر يمكن ترخيص اهميه في النقاط التاليه اولا من دلائل اسمه المؤمن شهادته سبحانه وتعالى نفسه بالتوحيد وهي اعظم شهاده من اعظم شهاده اعظم شهود به هاي وضحناها ومنها تصديقه سبحانه للشاهدين به التوحيد يعني صدق نفسه وشهد لنفسه وصدق من شهد له ومن شهد له ومنها تصديقه لانبيائه بالحجج والبينات تصديق الانبياء والمرسلين بالحجج والبينات يعني يصدقهم بان يقويهم وينزل عليهم الحجج والبينات الباهرات حتى يؤمن الناس وحتى يعني يصدق ذلك ان ما قالوه وبلغوه عن الله حق لا ريب فيه وصدق لم تراء فيه ومنه انه يصدق عباده ما وعده من النصر والتمكين الله عز وجل يصدق عباده يعني الوعد من النصر والتمكين هذا من دلل المؤمن انه ايه يصدقهم الوعد ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم هذا يعني انجينا الرسل عندنا اصرار الامم على التكذيب هذا من معاني الايمان للمؤمن ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء من نشاء منهم اتباع الرسل عليهم السلام وقال تعالى عاد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليست عليكم السلام تطا لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من معني خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولائك هم الفاسقون لعلي ذكرت لكم ان الدكتور الشيخ خالد الغامضي رحمه الله حفظه الله ورحمه الله وإياه أحياء وأمواته قرأ يعني في صلاة العشاء هذه الآيات وما استطاع أن يستكملها يعني قرأها بالبكاء والدموع كان يقرأ ويغلب عليه البكاء سبحان الله وتأثر الناس وبكاء من بكاء يعني كان الأمور سبحان الله مؤثرة جدا محمد الله يعني وهذا يلزم مني حقيقه كتابه مقال بعنوان معاني الدموع ايه معاني الدموع ما معاني هذه الدموع وهذه كانت رساله عظيمه للناس واضحه بيينه تفسر في الدموع اكثر مما تفسر في شرح المتون اكثر من ايه من شرح المتون بال معانته وعد الله الذين امنوا من وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات الذين امنوا وعملوا وعدهم بماذا ليستخلفنهم في الارض ان يدعوا لهم الخلفاء وان يجعلهم الملوك والحكام كما استخلف الذين من قبلهم الله من اصدق من الله قيل هو المؤمن ان الذي يصدق عباده بذلك بالتمكين لكن مع ذلك وكانه يقول يعني يا عبادي انظروا الى من كان قبلي الى من كان من يعني من قبلكم استغفر الله انظروا الى من كانوا من قبلكم كانوا مستضعفين فامنوا وعملوا الصالحات ومكنهم الله عز وجل من رقاب اعدائهم فاستخلفهم بعد ان كانوا ضعفاء فكانت لهم القوه ومكنهم في الارض وغدلهم من بعد خوفهم امنا يعني امم جربت ولو لم تكن لولا لم تكن هنالك وقائع فنحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى ونسلم تسليما ولكن مع ذلك فالله عز وجل قال وكانه يقول انظروا الى من كان قبلكم قد استخلفتهم ومكنت لهم دينهم ايه وبدلتهم من بعد خوفهم امنا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي قدى لهم ولا يبدلن لهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ما هي الامور اولا ما وعد الفجار ولا وعد الفاسقين ولا وعد اكل الربا ولا وعد المتبرجات ولا وعد الدجالين ولا وعد المنافقين الذين امنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات ثم في نهايه الايه يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذه شروط التمكين والاستخلاف وان يبدلهم من بعد خوفهم ام وان يبدلهم من بعد ايه هذه الشروط واضحه مثل عين الشمس الناس يريدون اني تجاوز وهذه الامور وقلت احنا بنتجمع بالدورات بالميدان كذا وكذا والشعب يريد اسقاط وانتهينا بتسقط تسقط كل شيء ايش تكلم انت هكذا يقولون ولا حول ولا قوه الا بالله وهذا لا يمكن ابدا هذا لا يمكن فالله عز وجل يصدق عباده ما وعدهم من النصر والتمكين اذا قاموا بهذا فكانت معاني الكلمات وكان يعني معاني بالفعل معاني هذه الدموع الله عز وجل وعد الذين امنوا اين نحن من الايمان فلنصلح ايماننا ولنتق الله ربنا وعامل الصالحات فلننظر الى اعمالنا يا جماعه كانه يقول الخلل في الايمان سبب تذبيحنا الخلل في الاعمال الصالحه سبب اهلاكنا هلاك الحرث والنسل وتضييع البلاد والعباد سبب حدك الاعراب سبب الدمار كيف ننظر للاستخلاف كان من قبلنا يعني كان قد اصابهم ما اصابهم مستخلفهم الله عز وجلهم التمكين وبدلهم بعدي بعدي خوفهم امن كيف ننظر الى هذه القواعد القرانيه العظيمه الى كلام رب العالمين ثم يتنكف هذا الكلام هل نرفض الامان هل نرفض لا نريد التمكين هل يعني نريد ان نبتعد عن تمكين الدين في نفوسنا وفي قلوبنا وعلى ارض الواقع وقيام خلافه الاسلام ودوله الاسلام هل نريد ان يبقى الاعداء متسلطين علينا هل هل هل, هل؟ و لا شك انه مع هذه القراءه كان هنالك استحضار لدماء لدموع لهاتك الاعراض للاستغاثات لنداءات لارامل ليتام نرجع هنا الى قول المصنف في هذه الخرصات انسم والله المؤمن ايه من ذلك يرخص في انه يصدق عباده ما وعده من النصر والتمكين لذلك يقول ابن كثير رحمه الله وما ادري هل هي من ممكن تكون ابن كثير او من غيره وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات يقول ثم انظروا اخواني لو اني انا صارت مداخلات عندي نفسي وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فؤلاء هم الفاسقون واقموا الصلاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا رسول الله لكي ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض تامروا بالله عليكم تامروا هذه لا تحسبن الذين كفروا معززنا في الارض الناس الان يظنون ايه اصبح عندهم معتقد والله يعني مين اللي دراك ايه مين مين بيستطيع ايه من يستطيع هذه من يستطيع لامريكا من يستطيع لدول اوروبا من يستطيع لليهود من يستطيع لا تحسبن الذين كفروا معززنا وما واوا منا وما واهن ولا بئس المصير يعني إخواني أن نعزي أنفسنا كذلك بإيه بالمصير النهائي لهؤلاء وأنهم سيتعذبون وسيلكون كما نعزي من يختل في صبيل الله بأنهم أحياء وكذلك أول شيء مراقبة رب العالمين عز وجل أسماء وصفات الله لا تحسب أن الذين كفروا معجزين في الأرض لا يعجون الله فالله هو القوي والله عز وجل هو المؤمن الذي يصدق عباده ما وعده من النصر والتمكين هذا من معاني المؤمن انه ايه يصدق وعده في نصرهم وتمكينهم وفي استخلافهم لذلك ماذا يعني هنا جاء في التفسير لا يرثنهم الله ارض المشركين من العربي والعجم يستخلفهم في الارض لا يريثنهم الله على الارض المشركين من العرب والعجم فيجعلهم ملوكها وساستها كمستخلف الذين من قبلهم كما فعل من قبلهم ذلك من بني اسرائيل اذ اهلك الجبابره بالجبابره بالشام وجعلهم ملوكها وساستها هذا كلام ابن جرير ولا يبدلنهم من بعد خوفهم ابدا امنا ولا يغيرن حالهم عما هي علي من خوفه الامن يعبدونني يخضعون لي بط... لي بالطاعه ويتذلون لامر ونهي لا يشركون بي شيئا اذا هذه اخواني الامور التي ينبغي ان نعيها وان نستوعبها وهنالك يعني بقيه ان شاء الله عز وجل نستكملها في درسنا القادم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم فضل اخوتي